وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي لَرْدِ خَالِفَةٍ قَالُوا أَتَجَاعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا قَالُوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن يعلم ما لا تعلمون وعلم آدم لسما كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أمبيوني فقال أنبئوني بأسماء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 قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكموا أعلم ويب السماوات والأرض قال ألم قل لكم إني أعلم ويب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكفرون وإن قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر ذر وكان من الكافرين، وقلنا يا أدم مسكنا. وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب به الشجرة فتكونا من الظالمين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 فتلقى آده من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهدطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون